ثَمَّ عَوْنٌ لِلْكَذِبِ أَكَانُونَ لِالسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّكَ شيئا وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ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 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والرب بانين والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله بما استحفظوا من وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا سَوَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبَنَا عَلَهِم فِيهَا أَنَّ النَّفسَ بَِّفْسِ وَالعَنَ بِالعَينِ وَالأَ فَ بِْأَمْ فِي وَْأُذُونَ بِالأُذُونِ وََِّّ بِسِن